Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qul A'yuhi' Aliya anhu istim'ana f'rum min al-jinn, fakalu fakalu inna sam'na Qur'anan 'ajba, yahdiilu 'ishd, f'aman nabih, walla nushrik bi Rabbina ahdah, wa أخذ صاحبته ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفطا، وأن عظنا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون. بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَسَ السَّمَاءَ فَوَجَدَهَا مَلَآئِقَةً حَرَسُهَا شَدِيدٌ وَشُهُبَا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 الصالحون ومن دون ذلك كنا قرائقا قددا وان ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وان لم ما سمعنا الهدى امننا به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 ومن يعص الله ورسوله فان لهنا جهنم فان لهنا ارجانا مخلدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعفنا نصرا واقل عددا